على رسول الله وعلى آل المصحف ومن اتبع هؤلاء وصار على نهجه واقتفا اثراه الى يوم الدين اما بعد لازلنا آم في الكرام في باب صله الارحام قد تكلمنا في الاسبوع الماضي عن بعض المسائل المتعلقه بصله كفضل صلف الرحم وكعقولة قاطع الرحم وذكرنا ما هي الرحم التي يجب على مرء أي صلفة وأنه من حقيب تستطيع أن تصلف من جهة الأب أو من جهة الأم فالوصيه الرحيم تزيد في العمر قال انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ينساله في فتاه فليصل ينسا له في اثره ان يؤخر الله عز وجل له ومعنى الحديث ان الله عز وجل بالسنه الصله الرحم We're gonna make Thank Y Amen. Yes, the Lord. ويبصد له في رزقه. لا تشعرش والله يا الذي Lekker in het that <laughs> الله المستعان إن شاء الله علي. كان الأدب سبعة عشر إن شاء الله. باب باسم قاطع الرحمن عن شورين المطهر رضي الله عنه. النه تغذر عن الأعمال الصالحة فيكون مصرحة عيادة بالله تتفل ضارة ايه ده الذي لا يزال Meu Oh, this Okay. ابو جانب عشر، طلنا عليه عشرة. سيبوه عشرة, عشرة, عشرة, عشرة, عشرة. ابو جانب من خزك الله له ويلا ها? هاي الفارق. استفاد الثوب القديم ما إلى ما إلى ما يسويه ما ما ما بسات سموه ما إلى في ناس يحب سبحان الله واحد كان يسأل يقولي أنا عايز أسوي بنت ما إلى ما إلى بنت راضي راضي وصيع وزارين لا من سائل عليه تحت اسم واحد يعني الملك إنسان ها إنسان طيب اسمعوا الملكية لا من ما يفوتش تمام؟ فلم يرد في نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وإنها الشداري هم الله هم الملائك فالطفع كان مهزاً أما دي ما في شيء يشبه صح ما في شيء يشبه رحبه من تخرج ويضع ذلك أو أسعه على وجه المخطار وجه المفقن يا